صلوات الله وسلامه عليه وسلم اجعلوا ليلا في صلااتكم بعض الصلااتكم بعض اليوم في بيوتكم مؤدات الهيالة سوالوا قلتها في بيوتكم قلوه هي الحديث في ولا تتخذوا هيلنا هاي بيوتهم عبورا هفيلنا عبورا هفيلنا في علو يولا من, من بعض اليوم <تصفيق> في بيوتكم مؤدات كيالا تولو قدتها في بيوتكم جنهي بحيسكو قدتها خيالا ولا تستخدوا هيالينا ها بيوتي عبورا عبورا خيالا أنا هو سلادي بكيدي رفعون أولكي وبعض الصلاةكم يا علوبا مسعيكي كلمات في بيوته معنى مؤدات ان تغريبت فهيالا ففي هودة كان في بيوته غريبه دهل يسير ففي هودة كان فيه لأ محايا البركة ذي ثلاثة سنة بطن سنة ويالك الدكت يسير غريبه غدهت أما فرائشه في بيوته كنف يعني غدهت بركة ذي حقصانغة لأهل البيت لأقصونا حكا هو رحمه ودكتور بيت كاس كان أقصو ديان خير كذا أبطوه شئ لك أنا كأرضوه محايا يا ليه فالنفل في البيت سمع هلوه منك الودكتور أفضل منه وعيك فاضل بغانتهي في المجلد جميل في فاضل بغانتهي جيد الحرام هذا سمع ويقول في عندها إنهم يدفتوا كلهم يدفتوا أفضلوا في المسجد أفضل برمت الحقيقة فلا تتخذوها كيلا منها هادرينها غبورا غبورا كلا كدينا غبور معناها وحواه قبر عمل كيلا قبر محايا لمن يدفتوا نريد نروح في اول دقيقه نبداو كلاص انت تمشي موط هذا قبل يدهني في معكم عبدويا هاي دار الحسابي جوان مهند دار العمله الصباحين ان شاء الله ا تدينا سي قبرتوكلاكنا في <تصفيق> دو بلاسي بن محمد قد علمنا بما جهنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا لطيف ربي يسه الله تعشقه يا قريم الله وسلامه عليه وآشري كي ألو يالا بينكم بينكي وبين الحرام حرامك بينكي ستران كيالا حجاب دحجيني كيالا انا جاهش الحلال الحلال الحلال حلال, <تصفيق> الحلال حلال من فعل ذلك بكيل خاص من فعل ذلك معنا نكي او ونيس يبين الحلال بين الحرام أوه. به يو حرام في الحديدي لا يلى خطرا جليا على ذلك في صلاه هل يوجد معنى ان سدر بينكس بين الحرام ان الحرام والحلقه او جليا سدر الجليه فقد استبرءه واصدبر هذا النكاسي برأس الأربية بريء هاشو أسطى الضيق العرضي هي شرف تيسي إلا دينه دين كيسي أسبراؤ الله الضيق هاشو أسطى الله الضيق اتعلوا يا لبينكم بينكي ايو بين حرام كبينكو دي حرام كالحزين ستر من يا ضرائع الغاشق هذيك جلياء ومن الحلال ستر غاسوا الحلال على بعض الحلال حلاله ما هي ذلك مكاسوبيه وستر يالا بينك في بين الحرام يعني دعوي كشان لحقيلها وحجاب لحقيلها من كاسي استبرأها وبرأها برأها بي معاني برأشي أصدر بي شو أصدر بي عرهي أصدر بي عرهي سيئلال انتسي أصدر بي وحيا لها عيبي هايو وحيا لها حمي ربي عربي قلب حاليا موضع الدم موضع المدح والذم من الانسان انجيرا اساسا لهذا ودينه دي في سنه برياض بن يعني هذا وشرعه الناس خبره هذا البلد اي وانت عم انت فيه ما انت هناك عمه داغه فيه يعني وحاسره عنودتي وعونه معناها ومطاعم ملابس تنغولي لباسك يعني يعني راهع اب روعه لباسك وفي عم جدي يعني كانوا هو اهابه فالمن فالمستعي في داغي عصل طوء هذا إلى جنب الحماء فالمستعي عصل طوء هذا في داغي إلى جنب الحماء ماشى للشري قلعي سيك وضع حصل هذا الحماء ادلاق المسدر و... ادلاق المسدر على المفعول على المحمى ماشى للشري منتعنك داغة في عنف فيه وداغة شيسر وشيسر وعنى شيسر اللي قلبستها الدونك حقيسي ازجعل هيشة حق حق لباسها قد رجلوه وغروه ما كان هرا ريعته رتعت الماشية الهرا مع ما ماشينا وهي الداغبي اوه وهي قيل السسر وحسو عمي إلي السسر وحسو عمي معناها رتع السسر الله معناها دي رتع الغوم الهراء وحير الله ما يعنينا حيث هنا سئ جعلهن فاشكو بالله يريدون وحصل الله وكالداغة كانوا حول هذا كالمرتعي كداغي الى جنب الحماء لا جنب المحمى ماشي على شريعي دمعي وضاغي افطو هذا المعني الحمام حالها مها او يعني او ان لوغاك احد من تولبني شرطو اصطو من مالكس هاي مي هي في اورتي ديكي ان لو لو يعني وحال الولوهين نكي لهاي ألو احتراما نكي لهاي ألو احتراما من غلبة ميلة وقوضة عرغوطة في حربة فسي هاجرين من افتاع نكي او من افتاع يعني انتاز كانت المبتع صلطوق هذا الى جنب الحمام ماشى بمعنى سي اما جهدي سي في الضاحي والطوار اصوت طواردا عدد اهل مر بنينا في الرمال الاصبحت ملكي سي هاي اصحته سقوط يعني ولو لا ولو ولو نظافه ولو احتراما معناها ولو احتراما يعني الى جنب او جنب يعني ما ها ذا كلمه جنب الحمام تو هذا مين قال جنب الحمام يعني داغه ومين لاوتي او دواه ده يوشك يحو دواه يوشك يوشك يحو دواه ان يقع ان يوضع في يعني حما حسين منصوب عاصد وهذا ما شاء الشير لكي او جار مستقاضا معنى اوله هذا اجرى تضاغه ثلاثه اوردتي او, أو ادى في شرنك الكاري لكي ان ددوا سات او لواءه اختي سياره ان شكو حسرى معناها وحس لواء فيه عندها في رسول عاث وذا هنا في في ناخذ او وذا طرع اوشك الى على ايش افعال مرارب و افتراق هذا عصا او قال استعمالها اوشك ان يدني اوشك ان يجيء يعني يجي وزيدون على الأوج يعني وحيكو المادين معناه دك دك اما سوى ولوها دي انتظرنا هيقع فيه معناه حوله يسي هنا يحكو انتو ميشي للشرطي يولوها هزا ها دي ما اللي تبقى هو الشرن قود ولواتي اللي عنانه والو عقاوة هدي خاصة اسكولاؤو سخيط لعي قلبه شديد وايه ساسي ميكا راعي واها وقل او يعني وحداجي هاي وعبس هاي سلطانك او قل بديسي واكا ديراها محايا الدولاي شراسي وحي كنسة انا اسكولاؤو اي كنسة وحي, وحي ما اقرابة قبل المناخ هل ايه ام نيسي وان لكل ملك بغر لأرك حمان ملأ الشر لها من بغر والضاء ملأ عشران يعني ملأ سؤال تأس لها وحدود أحد قالوا جل كريم لو لواهين لو لواهين تأس لها لي إله حدود الله فلا تأتدوها هذا إن تبعي آياتا إن تم سمرا سبعيهين إن تبعي إن حول الداجها يعني وحاسك ودوها أسكر يا رابا إن أسمعه ودوها إن سودعنا هاسو عبسها إلهي الله معنا حم الله إلهي حميز معه وعنا حم الله في الأرض إلهي من حي الشرطي وحي الشرطي وعرضي حابهه وهيالها اسحر النباء وهيالها الهي اسحر النباء هي الله الهي شر الديسي وهيها الهي استرتي عن الشيء انما مثل يعني الاغ المصدر المفعول يعني الهها الاغ المصدر مصدر الاغ و مفعوله اغلاغه معنى الهي شرقي كل في الله وإليه غنقوا شيئا فلا تعتدوها هؤلواننا ها إله إله إله فلا تغربوها كل في الله فلا تغربوها فالهيري إلهي وهيري فلا تغربوها هؤلواننا مغاربة إله يعني ذاوي مواضعة للأسخدية الدرابة معايا البعيد أنه يتعن أهام أصلاحي ورعاوي محمد الله إله من يسير محاربه وحياريز حرم الله معاصد الله وضاء معاصده وعايا معاصده محارمت إلهي يعني على كل حال يعني حمي هذه اللي هو دواد هاي ورطة بادي يفرب كاي هكا نبت جالا معاصد الهي إسرائي وصحرمي قالوا جيدا محارمتك هو هاي الله سلاهي هم اليسيئ في الأرض أرض يسيدي محارمه محارمتي سواهي معنى معاصده وغلاله وعاسيه على وضعه محارمه معنى معاصده سمعاسيه الكلاله ومعاسيه هو ابي داود يعني وحاكو من بغل حماه بارتفاب شيء نكا حماه اسم قراء الهي شين شي يعني فلشديس شكو قراءه ومنها كمده استحق الأغوبة ومن قارب ونكا قد ونك يشكو ان يقع فيه نكا نفتس قددالا ايو يجين كيش جين كيسر أرسلات قد تغلى أم الله أعيوك هنا هنا مفل أعيوك من الآية محمد صلى الله عليه وسلم يا حقي سكين عظيم يا خبيل مرؤوذي ميشا قرهان عجوين وشبهات خلوا مصنف ك يعني ما شام لمذن اسدرين سكنين والله تعالى نور المبشير حديث صحيح رواه حرام الشدري 11 تحديد بينكي وحويله حجاب خيال او ومجارك للصور صداء <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله مستحبه وسلم ودعننا بما جهرنا ولكنا بما نصينا خبرك يا رضيف ربي صلواته عصر وعنى أعنى شريم وبنى صلوات الله وسلامه عليه وعصر اجعلني ليلا وينكو بيكي وبين المار نهاته بيكي حجابة حجابة يا ولو ابقى هادي حجابة سي أهن أهن أه؟ شراطم رأس انت مأتر دونك يا يباها هادو دونك يا يباها هادو بينك يحجاب ويالا يجعلوني يالا <تصفيق> بينكم بينك يو بين الماري ناك بينك يدي حجاب منك يالا حجاب يعني سيالا ويالحجاب ومنيع ويالا حجاب خلطه نبي أستنكري حجاب أسريغوني الله وراء وليه بشقة مرتين تمثي بل كي رباء هذا كي رباء هذا حجابه الله شيء اوه لما شيء دحديوه يقل تيرا معاني وحلو استعماله جسمي قاله استعماله معاني وحلو استعماله انتوه مهانا قال ليه عمل الله يعني حجاب هو بين أبي وربه هو عزي وحجاب بين أبي وغسده معصير حجاب هو بينك بين, بين ربه هو على كل حال وحاديث كان الهفائي ديستي عشقوني عشقوني عشقوني وغروها يا سدغضا سدغضا اي موالبلا بحصده وليه حربة هذا ولو هذا يعني تريد مسكرة هذا أما الكراسكو بي انتان فورا يعني إن الله سمعي و لا بصدقه يستو سدار أبي يراتيه سنة واي ديكي وقته و خاسينا و قوله بواي سدقه و ما شعو غاده واختيارك في فعن ميلارك في عن هو بحصده يمع هذا عمل لسنين دا عمل خميش تمعلها تلك يعني خاشوه اليه وتأكيد وتهيبه سدره باع اينا صدق غيزها دانو حتى يعني يعني اه ابقوا فعن تهنو غلبي اوه واناسا لو بحصده سدره غلبي فعن لو بحصده ايكو هتأكيد ايها يعني قلبي فيه اللي وبحظه اللي هذا صديق قلبي حرار ايهاته انت واحد عيال الهي ضيب وعيه واحكى الالهي وقلال ماهي الا ضيب ما عناه اجل الله لكم صوبانها صلواته الله وسلامه عليه وحسري اجل الله الهي الهيوميّة دونان الهيه تحصّى يوفر لكم الهيه وإنما فاء دنوبكم دنوب أجل الله الهي الهيوميّة أجل الله لا تشتع الله الهي يعني الهيوميّة الهي او صفات الجلال واجب سدي الهيوميّة الكمال معنى السكن يومي قد فينا يا بيشي. <تصفيق> معنى الجلالس اعتقاديه لعظم المسيح امم او معنى بك الهي دائم افخيم بذيال الجلال يا الجلال والاكرام يا الجلال والاكرام النص مركز الى القصه اول شيء نحمد الله في الله العظيم جل جلاله واشكر لله الذي ذا خير بنوبكم بنوبتين به وله إجلالك إلهي وحكم مده ميميه مكين النبي عليه الصلاه والسلام يرنا <تصفيق> اضيع ان نعاسل المعاسن المضيع المعاسن يوقف انه شبريه على الكفرينين عائل السيلة وعاسكة راح صلو وصرح راب وقل جيدا وصاد اركاء وحكستو وحي ان اوك غرسونا مجروا بشي وانت اصعوا جيدا مدى البعوض جناحا اليها واركوها بالمراعنة قلتيني مكيتاتو اليه يعني قرآن إلى سعود نسو سعود كيب إلهي يركس إلهي وصابه الله على كل حال إجلال لأن هذا جل الله العظيم بها جل جلاله جل جل جل الله يجل الجلالي بها معنى والإكرام أجل الله أشهر هذه معنى لسانك قلبي قويني فادي الجلالي فيه جمالي ذهي جمالي ذهي الامار تامك وشفوه الله وانتعد يعني اذكر كرسين واتوادين صفاء الهي صفاء كرسين وكمالي ذهي وجمالي ذهي جلالي وشفوه وعسينه وشفوه إن الله وفور ورحيم في الهي السري وفور ورحيم ورحيم أبنى أهاو كو طوبة كن ببن أهاو يعني كو جنبي كبيرا هاي أهاو كتاب معنى لأساسه لو والله بركض إلهي رحيمي بيت رحمه لميآتك عن حديث طوبي يعني محترقو لي دغاب مظوري أوسيوه وجمع لأدغاب شده وصول إلهي ووصفوها انت التوتع انت ايه توسية؟ معانك هي يا يا دال الجلالي يا دال الجلالي يا محمد صوت دوت من احنا احنك يعني نلذ بافاسه يعني نحل لكن اجلوا انتم صلوات الله وسلامه عليه وسلم أجملوا في ضرب الدنيا فإن كلاً ميسر لما كتب له منها أجملوا وناجيا في ضرب الدنيا أدوكي أدوك ضرب كيسي وناجيا معنى رزقا طلب كيسي وناجية مثل رزق يدل بيسين ورزق غاجري يعني طلب او خرح بضن ضلباء طلب جميلة طلب او جميلة معنى خرح لي ضلباء معنى سؤالك ورزي والله سؤال, سؤال هايو اذيه قلو اذيه سؤال سؤالك فيسي مريا اسوالنا نسيقيني أو إلهي نقضي أو رزق عقيزة مكاة جريسي جريسي جريس وراكسن كألغا جريسي جريس وراكسن كألغا أجملو في هنا دمرين أتكو جريسانو أمسي أتكو جرينين طومو دلو جلو دار دار طو وحبين لو شاو هكو في ذهب وكان من رغبه نوشي اكاش دبلان لا تس بودو بودو يا اصغيائي بودو تيو وين يعقوا جيراننا في الطلب بهدي ليها معناها نكهم قولوينا كجرئ ان قولوينا وانتو جريئه يا قساله نقولوينا عيالي و اقول ابتو هسا نلد دقالي انك هسا جريسيسي اه هادو مكا جزغيين جريسين و ادوكي ادو جريسين او مكا عيسي اوفي عن اه هادو و الشرعي اقومي سن اه هادو سيخال او قجرن من والبا يعني حوق حرام حلال مهز كان مهمت هذا يعني فيرين اجرين فيرس و اجري هزت سيد مي حرام مي شرعي مخفى عني مثل ما يعمل عنها كاسر. والله حديث خجر يعني يعني السدي او الهي او من هدث خجر يعني ادلالك باب ايسا عيه لي <تصفيق> يعني جمال الطلب وعلى شايد عدنا ابو عيسى في عم الها اتوب يقول يوم غروبنا يوم ما نشو اكجدي يوراد هاي اللي اديسا ايجي شي ديباي دغريسه دلماميسه شبهه عيسى كل حال فاسي وحاديعني القليسة حديب الشرطيب الدرسة لمرا تدخي جرشي تدخي إلهي أماني وأدونك وريرن الدرسة محا إلهي رأس أماني رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن الله لك أوج يعني طلب تيس جميل لك يا رو وعندما قلت أنه قلت أنه إلهي أماني أسر الإجال فهو لا تليم أن شغل هنا ولا بيع عن ذكر الله أنك شغل هنا إله إذن هو حسوسين وحي إلهي أو يعني كراوي أو تجارة حق هذه واقه الأيان دا يعني دائم ربه وضي محل ماما دعا سوار الهي من هالما انسى ورانك اضوه الشيئ دي مركاثي اه مركاث سري سيهي عن نبي غولكس قديم حسري فإن كل ما سري فإن كلا بالأرقو فإن كلا بالأرقو وخلغها كمتأة فإن كلا بالأرقو وخلغها مؤثر واقول فذئي معناه وحال دربي قالوا يعني لا اله الا الله له وحلو قدري ولب وحلو قدري لا يعني على في هواي كزعد ميلاي كله من الارض وميسر واقول فذئي معظم عمل الرواي معناها اكلوا فذ ويقولوا دربي لما كتب له وحيلو قدري وحيلو قدري او رزق اها زائد فيه شيء من انت الهي يعني اوه اصول ضرب بي انتاس ليه ميسر معناك ولو ضرب بي وان ولو فضيه معنى الله وضرب شيء الهي وقدري خاص زائد الهي وحيلو قدري يعني مقفاي وامنها من الرزق يعني ومنها اللي ما كنت بالو هلو او منها من الرزق اللي قال كنت هاي الالهي ارزع اساقي بي نول بهالي سي هايو جه وواك كوشيغي حسب اراه الهي اراده بي استقدرتي نش بقيمي وانا ملوص هرمري هايو وحاس اسلو ملو سوى جديجي هايو وحاق أصلاتينا ملو قد بيسي هايو وحي لقديك حدي مليون مليون مال انت أسهل إلهي قدري يعني وحما لقديم حدي انه وحيني لقدري إلهي ملو قدري إلي يعني قالوا يري وحاق شقوهي سي ليري وحاق لقدي وحيا لقدينا وحما لقديم يروح معقولك يعني اقوله تبجيل ام بعد هم صحفته يعني وحكمه مبرم او مبرم واه معلق واه انت شرط بيان يعني هدا يعني كترمل بين ربنا انساك قمشوا في مناكبها وإليه النشوء أبا يمريموا على أبا غزي إليه كبين عن نخلتي والهيري أسبابتها إن لغبتوا على روالها كسي ترتيب ووالي الآن دفض الآن وراء الآن إزدل الآن لو جريه الغواق دم رسيط بن أولو جريه على كل حال يعني هتسبع بيها انا رصي المقدر ساعه الهلا لكن سعى اسلاف فلي سجيف ولا مقدر ايه ادي وحاد وقدر نهي وحروسي لا ايوا الدنيا هي سجيف ماها شو بقي في راسي في اكو جرصو الحمان او قحله وجرصو شي عائل إلهي عوائد إلهي اي الاله عوائق جميع ممالك الاله اصبيح ايو ومخلوقي اصيها يعني احكامك هذه سديوه تخربنت اي اسبابك خربت اي يعني توحي لي الاله اعاد دي يعني أشكو, يعني أشكو مامو الله ومالايتم ومالايتم حكم بديسي وملكي زعاتي انتا هو حايا. محايا الإلاء السهري محايا الاهري. نحن قسمنا نحن أنا قسمنا واقيوني يعني بينهم بينكودي معيشتهم نالله واضي أولهم عسر واقيوني فالتاقر؟